السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كمتابعة لما بدأنا من دروس أصول التفسير كان من أصول التفسير تفسير, تفسير, تفسير كتاب الله عز وجل في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضربت لذلك أمثلة متعددة وكمواصلة في هذا الباب أقول وبالله تعالى التوفيق قد تكون هناك آيات يفيد ظاهرها معنى معينا من المعاني وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح غير هذا المعنى المتبادر توضح معنى آخر غير هذا المعنى المتبادر للذه أسبق التنويه على بعض ذلك فمنه قوله تعالى النساؤكم حرص قوله تعالى ويسألونك عن المحيط يقوله أذن فاعتزل النساء في المحيط فلايت إذا عملنا بعمومها اعتزلنا النساء بكل صور الاعتزال اعتزلنا النوم معهن اعتزلنا الأكل معهن اعتزلنا الشرب معهن بل اعتزلنا السكن معهن, معهن وقد كان اليهود يفعلون ذلك كانوا إذا حاضت المرأة لم ياكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها ومنهم من كان يخرجها من البيت فسال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت المرأة من نسائه حائضا أمرها أن تلقي على نفسها شيئا ويباشرها من فوق الإزار فعلم بذلك أن المراد بالاعتزال في قوله تعالى فاعتزل النساء في المحيط ليس المراد العموم إنما المراد بعض أنواع الاعتزال هو اعتزال الجماع وكذلك قوله تعالى في كتابه الكريم نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم الناشئة قوله تعالى أن من العلماء من يقول معناها كيف فيقول فأتوا حرثكم أنا شئتم معناها كيف شئتم وفي التحرير ذهب الطبري رحمه الله تعالى إلى أن معنى كلمة أنا من أي وجه قوله تعالى فأنا تصرفون فأنا تؤفكون أن تصرفون وبعد أن اتضحت لكم الآيات فمن أي وجه تصرفوا عن الإيمان إلى الكفر وقد سدت كل الأبواب إلى الكفر سد قطعت كل الحجج التي تتوصلون بها إلى استجازة الكفر فكلمة أن التحرير الذي اختاره الطبري في شأنها أن معناها من أي وجه فقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم أي من أي وجه شئتم قد يقول قائل إن الآية تجوز الاتيان في الدبر وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة في تحريم المنع منع الاتيان من الدبر وإن كانت مفاريدها لا تخلو من مقال لكنها بمجموعها تقوى ويمنع إتيان المرأة في الدبر هذا وينضم إلى ذلك شيء من الآية نفسها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وهل الحرث وهل الحرث إلا موطن الزرع فأتوا حرثكم كل قل الحرث الحرث موطن الزرع يعني الفرج هو المحل الذي يخرج الولد يخرج الولد فحمل من الآية نفسها المعنى المراد وعلى هذا أمثلة كثيرة ذكرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكما لا يخف عليكم أن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفت أن يفتنكم الذين كفروا فقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي فليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قد يفهم شخص من الايه الكريمة أن القصر لا يكون إلا عند الخوف عند الخوف من فتنة الكفار ان أن يصرفوك عن دينك أو عند الخوف من اذى الكفار أن يؤذونك أن يؤذونك فقال الله سبحانه وتعالى جناح عليكم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ظاهره يفيد منى من ظاهره يفيد أن القصر لا يكون الا عند الفتنه ولكن سال سائل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال كيف يا امير المؤمنين كيف نقصر والله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كيف قد أمن الناس فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة فسنة الرسول عليه السلام والسلام دافعت الإشكال في قوله أن يفتنكم الذين كفروا، ذلك من المقيد للقصر، بأنه عند خوف الفتنة من الكفار. هذا وايضا على هذه الشكله أمور كثيرة، ظهر الرسول، والايات لا تفهم أن ذاك على ظاهرها. الذين من ولم يلبسوا منهم بظلم لم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم ولئك لهم الامن وهم مهتدون فمعنى الآية أن الذين أمنوا ولبسوا أي خلطوا إيمانهم بظلم ليس لهم الأمن وليس هم من المهتدين ولكن الصحابة شقت عليهم الآية الكريمة فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله فقال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه ألم تقرأوا قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فبين أن المراد بالظلم هنا الشرك وكان من قواعد أهل السنة والجماعة في أبواب المعتقد كما لا يقف عليكم أن هناك ظلم دون ظلم وشرك أكبر وشرك أصغر وكفر دون كفر ونفاق عمل ونفاق اعتقاد فالظاهر من الآية أن أي ظلم ينفي الأمن وينفي الاهتداء ولكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هو الشرك وعلى هذا أيضا على هذا الغرار أمور أخرى كقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين من المعنيون بالمتقين الذين يتقبل الله منهم من هم المتقون وما الذي اتقوه حتى يتقبل الله منهم؟ هل هم الذين اتقوا كل شيء كل صغير وكل كبير هذا يستحيل أن يوجد في البشر غير الرسل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم لذا فإن فريقا من المفسرين قالوا في تفسير قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين أن المتقين هنا هم الذين اتقوا الشرك هم الذين اتقوا الشرك واضاف بعضهم أعني بعض المفسرين أنعم الذين اتقوا الشرك والكبائر وذلك لقول الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فاللمم لن يستطيعوا أن يتقوه اللمم كالنظرة وزلات الالسن والبطش باليد أحيانا ونحو ذلك لن يستطيع أحد أن يتقيه للأحاديث المذكورة فقوله تعالى إنما تقبل الله من المتقين وإن كانت التقوى على عمومها لكن في هذه الحال كانت التقوى على عمومها لكن في هذه الحال حملت على معنى معينا حذابنا إلى اختياره حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تزنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم أمر من كثيره كثيرة على هذا الغرار إشكالات قد أوردها بعض النصارى نصارى النجران على المغيرة بن شعبة اذ كان أميرا فيهم تامير النبي صلى الله عليه وسلم له ساله نصارى النجران عن قوله تعالى يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغية قالوا مريم هي بنت عمران هي اخت هارون وموسى ابن عمران واخ لهارون هذا يقتضي أن موسى أخ لمريم للاشتراك في الأب والاشتراك في الاخ فسال المغيرة بن شعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم فبين الرسول حقيقة الأمر وهذا يدفع التفسير الذي ذهب إليه عدد من المفسرين بأن قوله تعالى يا أخت هارون يعنون به يا شبيهة هارون في العبادة يا سمية هارون في العبادة فهذا مدفوع بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما يقولون بل أفضل من قولهم قطع جهيزة قول كل خطيب فهكذا والله أعلم كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب فالمعنى أن أي شخص سيناقش الحساب سيعذب فعائشه سالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف من نوقش الحساب عذب يا رسول الله والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا تعني أن هناك حساب ومعنى أن هناك حساب والرجل الذي سيحاسب الحساب اليسير هو الذي تلقى الكتاب باليمين فكيف ذلك ومن نوقش الحساب عذب ففسر النبي الحساب بالعرض عرض الأعمال على الشخص عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا مجرد العرض يقول ربنا سبحانه أنا ستطرطو عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أنا ستطرطو عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم هذا يفيد أن الحساب هو العرض فإنت قد تكون مجهز لإجابات تظن أن سيسألك عنها في الدنيا أن ذاهب إلى مكان معين للمحاسبة ومجهز أجوبة لبعض الأسئلة فتفاجأ باسئله غير تلك الأسئلة التي أنت متوقعها تفاجأ بأمور لم تكن لك على بال فتعرض نفسك للمؤاخذه وللمعاتبه وللعقاب شهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المراد بالحساب هو عرض الأعمال والله أعلم قد يأتي في الآية أكثر من وجه للتفسير ويكون قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في تفسيرها فيدخل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أصالة في التفسير ولكنه لا ينفي ما سوى وقد تقدمت لذلك امثله قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة وليس معنى ذلك أن الحج يقتصر على عرفات إنما المعنى أن أعظم شيء في الحج هو عرف وقد تقدم ايضا المثال آخر لذلك بل أمثلة أخرى لذلك كقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة وما ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير المعيشة الضنك بما يحسن بمجموع طرقه ألا وهو عذاب القبر ولكن لا يمنع أن تكون ولا ياذب الله هناك معيشة ضنك غير عذاب القبر للمعارض عن ذكر الله سبحانه وتعالى في قول الله تعالى يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر وردت أخبار أخر عن بعض الصحابة في ذلك أو عن بعض التابعين أو من الإسرائيليات فالرسول عليه الصلاة والسلام بين في قوله عليه الصلاة والسلام لا تكونوا كالذين أذوا موسى فبراه الله قال كان موسى عليه السلام رجلا حيا لا يغتسل عريانا لحيائه وكان الإسرائيليون يغتسلون عراتا فانتقدوا موسى انتم تعرفون أن الناس إذا كانوا في باطل احبوا أن يكون الجميع في هذا الباطل وقد قال تعالى وهو شهد لما ذكر الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا مالا عظيما ورد عن عثمان رضي الله عنه في تفسيرها أنه قال ودت الزانيه لو زنت النسوه كلهن وود السارق المحدود أن لو سرق الناس كله يعني سارق قطعت يده سيعير من بين. الناس فيتمنى أن كل الناس يكونوا حرمية وتقطع ايديهم ويسرقوا حتى لا يعير من بينهم كما يحدث مثلا إذا قيل لطالب أنت رسبت في المدرسة قال أنا وحدي قيل له أنت وحدك فيتنكد نكدا عظيما لكن إذا سأل قال أنا وحدي قلت له كل المدرسة رسبت كل ما سرسبت هانت عليه المسألة هان عليه الخطب الشاهد أن الإسرائيليين عيروا موسى عليه السلام وطعنوا فيه وفي وجاهته وفي رجولته وقالوا ما يمنعه من الاختسال معنا إلا أنه رجل آذر يعني عظيم الخصية جدا شاذ في هذا الباب فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه فذهب يقتسل عريانا بعيدا عن اعين الناس واستطر بصخرة كبيرة حجر كبير وضع عليه الثياب يقتسل خلفه فبينما هو يقتسل عريانا إذ الحجر يطير بثوبه يجري ان سأل سائل كيف ذلك قل الله على كل شيء قدير هو يجري وراء الحجر ويضرب فيه بالعصا والعصا يؤثر فيه ويقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر والحجر يجري يجري إلى أن وصل إلى الإسرائيليين فرأوه على أكمل خلق وعلى أحسن حال فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فهذه صورة من صور تبرئة الله عز وجل لموسى عليه السلام ولا يمنع أيضا أن يكون رب العزة سبحانه برأه في مواطن أخر وقد ورد في الموقوفات أو المقطوعات أو الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل وقد نصب له قارون فخا يعني تآمر قارون مؤامره فقام موسى خطيبا خطب الناس خطبه بليغه فابكاهم وسالت دموعهم على لحاه فلما انصرف او عفوا قبل الانصراف وفي في الخطبه ناس يبكون قام قارون فقال رفع يده يا كليم الله لي سؤال يا كليم الله قال ما سؤالك قال سؤالي عن الثيب الزاني ما حكم الزاني المحصن المحصن اذا زنى متزوج اذا زنى ما عقوبته قال عقوبته الرجم فقال يا كليم الله انظر ما تقول, ما تقول تأكد تأكد من كلامك فقال عقوبته الرجم فكرارها قارون ثلاثا يا كليم الله ما عقوبة الزاني المحصن قال الرجم قال إذن فاسمع فقامت امرأة واتهمت موسى أمام الجموع الغفيرة بالزنا أنه زنى بها، فقال موسى عليه السلام أناشدك بالذي أنزل التوراة والألواح أقد كان هذا؟ قالت لا والله ما حدث ما دمت قد ناشدتني ولكن قارون أعطاني ألفين من الدنانير حتى أقول مقولتي التي قلتها فبرأ الله موسى من التهمة التي نسبها إليه واتهمه بها قارون الطاغي الباغي فلا يمنع أن يدخل هذا في التفسير لأن العبرة بالعموم فما دمنا نزد للقول بالعموم مساغا عملنا به وكما سلف فإن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل أصالة في الآية الكريمة ولكن هل تقتصر الآية الكريمة عليه أم أنها يدخل في تفسيرها غير المأسور عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجدنا لذلك بابا والله تعالى اعلى واعلم فالحاصل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين كثيرا من الكتاب العزيز تبين أو تخصص المطلق تخصص العام تخيد المطلق هذا قد يكون الحديث شبيها بتفسير الآية، ولكن ليس هناك نص خاص بأن الحديث هو تفسير للايه فمثال شهير لذلك قصة أصحاب الخدود، قصة الغلام والملك. والساحر ذكر النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصه في حديث طويل من حديث صهيب صحي مسلم حديث طويل خذت الاخارديد وحفرت وضربت فيها النيران عرض عليها اهل الايمان لما قالوا امننا برب الغلام فمن ثبت على إيمانه ألقوه في هذه النار إلى آخر ذلك حديث الرسول لكن هل هناك رابط ربط الحديث بالآية أم أنه مجرد تشابه يعني الآيات الكريمات فيها قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود هم على ما يفعلون بالممنشهود سياقها يشبه سياق الحديث لكن ليس في الحديث نفسه أي شيء يدل على أنه مرتبط بالآيات ليس هناك في الحديث أي شيء يدل على أنه على أن الرسول ذكر الآيات عند تفسيره ف لا مانع أن يساق هذا الحديث عند تفسير الآية من غير تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أننا لن نتقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يقال وقد ورد في الباب ما أخرجه مسلم كشيء شبيه بما هو في تفسير الآية هنا لفته ذات أهمية متعلقة بالحديث وتصحيح ومصطلحات الحديث في هذا الباب كثيرا ما يورد المفسرون زيادات يدرجوها أو يدرجها عفوا بعض الرواة على كلام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مثال إن في الجنة لا شجرة يسير الراكب في ظلها أو أفن إن في الجنة لا شجرة يسير راكب في ظلها مئة عام لا يقطع في بعض الروايات وهي شجرة الخلد وهي شجرة الخلد كثيرا ما يكون ما تكون هذه الألفاظ إذا مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيادة أخرى والقول فيها الخلاف قوي في نفس الحديث وقرأوا إن شئتم وظل ممدود في الجنة الأشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها وقرأوا إن شئتم وظل مندود وكذلك في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد حين يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته فيستهل صارخاً إلا ما كان من مريم وابنها ذهب يطعن فطان في الحجاب وقرأ إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أي كأن هذا استجابة لماذا لقوله تعالى لدعاء أم مريم لما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فكثيرا ما تكون هذه الزيادات زيادات مدرجة ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام احيانا في إطلاعك مثلا في تفسير كتفسير ابن كثير ترى أن ابن كثير يذكر حديثا وبعد ذلك وأنت تبحث تجد الحديث في الصحيحين فتتعجب من ابن كثير لماذا أهمل حديث الصحيحين وقدم رواية ابن أبي حاتم مع تعرضها للضعف لوجود رجل ضعيف بإسنادها إذا دققت النظر في المتن الذي أورده الحافظ ابن كثير تجد هناك زيادة ليست في الصحيحين متعلقة بتفسير الآية الصحيحان لم يوردها ولكن ابن أبي حاتم أدخلها ضمنا أو أحد الروا ابن أبي حاتم أدخلها ضمنا في متن هذا الحديث فظنظان فأوردها ابن أبي حاتم المذكورة أنها تفسير للآية المباركة وأعرض عن رواة الصحيحين لعدم وجود هذه زيادة فيها فليتفطن لمثل ذلك قد يكون الحديث مشابها للآية ولكن ليس هناك نص يفيد أنها أنه ورد ما يربط الآية بالحديث إلا عموم فام بعض الناس لذلك هناك حديث مطوله في الصحيحين وغيرهما حديث طويلة جدا في تفسير بعض الآيات القدر المرفوع منها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قدر يسير جدا حديث الثلاثه الذين خلفوا طويل جدا لكنه موقوف على كعب ابن مالك في فقرات فقرات قالها الرسول صلى الله عليه وسلم كقول النبي أين كعب بن مالك كما نسبه مالك كعب بن مالك إلى الرسول فنظر الي نظر المغضب قال حتى يأتي فيك أمر من الله جزئيات صغيرة لكن السياق كله ليس بالمرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حديث الإفك القدر المرفوع منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر يسير جدا قدر يسير جدا فهكذا لكن يكون آنذاك تفسير الآيات يعول فيه على قول الصحابة في الغالب كحديث ثلاثة الذين خلفوا التعويل فيه على أنه قول كعب ابن مالك والأولى به أن يدخل في تفسير الصحابة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه سياق كله عن كعب ابن مالك إلا بعض الفقرات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيات في التفسير بعض الآيات حيانا يكون في الكتاب العزيز أمر مجمل أمر مجمل والسنة التي بيانت غاية البيان فمن ذلك نزول المسيح عيسى عليه السلام آخر الزمان ليس فيه شيء صريح في الكتاب العزيز إلا في موطنين الموطن الأول في قوله تعالى على قول لبعض المفسرين فيه وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موته هنا عائدة على من فهنا قولان أحدهما أنها عائدة على عيسى عليه السلام أنه سينزل ومن اهل الكتاب الموجودين الآن سيؤمن به عند نزوله والقول الثاني وإن من أهل الكتاب إلا لأمنى به قبل موته أن الهاء عائد على الكتابي نفسه الهاء عائد على الكتابي نفسه وأن أي يهودي أو نصراني عند الاحتضار يعلم أن عيسى عبد الله ورسوله يعلم أن عيسى عبد الله ورسوله. فيؤمن به آنذاك يؤمن به ذاك هذا الموطن الأول على الخلاف بين المفسرين في شانه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الوجه الثاني في هذا الصدد قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها وإنه أي نزول علم علامة ودليل على اقتراب يوم القيامه فلا تمترن بها أي فلا تشكن فيها ولا تجادلون في شأنها فهذا الموقف الثاني هذا وذاك كلاهما مجمل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي التي بينت خير بيان أن عيسى سينزل لا يشكن أن ينزل فيكم المسيح عيسى حكما مقسطا عادلا يكسر, يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا بله أحد حديث كثير جدا على هذا النمط والغرار حديث أخر صحيح مسلم وفيه أنه ينزل ويقتل المسيح الدجال فسنة النبي هنا في هذا الموطن هي التي بينت الآيات وينبغي أن يورد عند تفسير الآيات كل ما ورد في السنة في هذا الباب أيضا الاخبار عن يأجوج ومأجوج موجزة ليس في الكتاب العزيز إلا موطناني في ذكر يجوج ومأجوج الأول في صورة الكه يا ذا القرنين إن يجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا والثاني قوله تعالى حتى إذا فتحت يجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون لكن سنة الرسول كما في صحيح مسلم وضعت إيضاحا شديدا أمر يأجوج ومأجوج وصفات يأجوج ومأجوج بما لا حاجة بعده إلى سؤال سائل عنها وكذلك أحاديث الإسراء والمعراج فالمعراج لم يذكر إلا بإيجاز في تفسير إلا في آيات صورة النجم والإسراء ذكر في تفسير صورة الإسراء بإيجاز تفاصيل ذلك كله في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا غنى ابدا عن سنة النبي عليه الصلاه والسلام في تفسير الكتاب العزيز والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم